لم يذكروها حتى بدون سنة باستثناء ابن كثير أثر عبد الرحمن رضي الله عنه ذكره أبو نعيم في الحلية من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فاروة وهو متروك من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فاروة وهو متروك